ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م س ب ح ل ل ه ما ف ي ا ل س م ا ا ا و و ت ل أ ر ض و ه و ا ل ع ز ز ي ا ل ح ك ي م ل ه م ل ك ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض يحيي ويميت و ه و ع ل ى كل شيء قدير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 تجري من تحتها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 يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين آ م ن و ا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا اولئك اصحاب الجحيم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 ومن يتول فان الله هو الغني الحميد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم, وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزل الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب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 ان لا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم